وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلد قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبند جعل لها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها